ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه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 انا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين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 ما لنراك في ضلال مبين في قال يا قوم ل ي س بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك َََُُّ من َِ الكاذبين ََِِْ قال ََ يا َ قوم َِْ ليس ََْ بي سفاهه َََ ة ولكني ََِِّ رسول ٌَُ من ِ رب َِّ العالمين َََِْ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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب د ط ه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 ا ف ن ا ل ذ ي ا م ن به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح افتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين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 ولوطا إ ذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء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 ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا قد مست ب ا ء ن ا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون ن ولو أ أ و ل ا ا ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم ب ر ك ا ت من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون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 قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه وارسل أ ر س ل في ل م د ا ا ئ ن ح ش ي ن قالوا وأخاه و أرجه أ ر في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل ساحر عليم وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا إن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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون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 ا ل ن ا س ب ر س ا ل ا ن و ب ك ل ا س ي ما للعلوم ك ا ل ا س ل ا ح م ن كل ش ي ء موعظة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 وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا تبيل الغي يتخذوه تبيلا ذلك بأن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 و يامرهم ن ه عن ك ي أ م ر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ا ل ق ب ا ئ ث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 يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي ا ل ذ ي ي ؤ م ن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشره اسباقا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر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 نفس واحدة وجعل ح د و منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ث ق ل ت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن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 ولي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى ا ل صالحين و الذي نتدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أ ن ف ت هم ينصرون ن و إ ت د ع و ه م إ ل ى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون قد العفو و أ م ر بالعرف و أ ع ر ض عن الجاهلين و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه سميع عليم إ ن الذين اتقوا س إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون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 عند ربك ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ه و ي ت ب ا و ن ه و ل س ي